هديه ايضا من المسك واسر الله تعالى ان يسوق الخير للجميع يا مش رب مش ملاحظه لقيتنا في ايام بركه في ايام اعياد فانت بتقول لك حلالته اهلا ونزلت سهلا والعيد عيدين انا عيد اشكر عيد ميلاد السيد أشكر المسيح له كل أشكر المجد أشكركم. وعيد حضورك عندنا و وجهك السمح البشوش الله يحفظك يا, يا رب بارك الله عزيني مش عايزين نطول عليك لان المشاهدين قلنا يلا عايزين نسمع تواقون مشتاقين للسماع ربنا ولي لقاء ان شاء الله على فكره انا نسيتك النهارده في القناه الاولى بثوبه القشيب الجميل ما شاء الله قناه الاهلي مصر ايضا موفق قناه اهل مصر في رئاسه سيد الاهلي الله يربي يوفق مصر واهلها الى كل خير <تصفيق> اشكر لطفكم احنا خدنا خدنا بركتك واحيك وارحب بك الله يحفظ الجميع سلام عليكم بعد صدقنا دخلت قلوبنا قبل ان تشروا الله يحفظ مصر واهلها يا رب واشكر لك لطفكم مشاهدينا بعد بعد هذا بعد هذا, هذا الترفيب الحار آه نذهب الان الى تقرير كان الشيخ العريفي قد تحدث في خطبته في الرياض عن مصر التي كانت ولكنه تحدث في المؤتمر الصحفي عقب لقائه بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن مصر المستقبل ما بين مصر التي كانت ومصر المستقبل سيكون لنا هذا الحوار مع الداعي الإسلامي الكبير ولكن بعد هذا التقرير إنها اليوم شهادة إنها اليوم شهادة انها شهاده في بلد الانبياء انها شهاده في مسكن العلماء انها رساله الى بلد العلم والجهاد انني اتحدث اليوم عن ام الدنيا دعوني اليوم اتحدث عن مصر من شاهد الارض واقطارها والناس انواعا واجnasa ولا راى مصر ولا اهلها فما راى الدنيا ولا الناس هي ام البلاد وهي موطن المجاهدين والعباد قاهره قاهرتها الامم ووصلت بركاتها الى العرب والعجم هي بلاد كريمه التربه مؤنسه لذوي الغربه فكم لمصر واهلها من فضائل ومزايا وكم لها من تاريخ في الاسلام وخفايا منذ ان وطئت اقدام الانبياء الطاهرين ومشت عليها اقدام المرسلين المكرمين والصحابه المجاهدين اذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبه والبيت الحرام ان عمر رضي الله تعالى عنه ارسل الى عامله في مصر ان يصنع كسوه للكعبه المشرفه فصنعت الكسوه من عهد عمر رضي الله تعالى عنه وظلت كسوه الكعبه تصنع هناك في مصر سنه تلو سنه حتى مرت اكثر من 1000 سنه وكسوه الكعبه ترسل من مصر الى مكه ولم يتوقف ذلك الا قبل قرابه ال 100 سنه قارنت مصر بغيرها فتدللت وعجزت ان احظى لها بمثيل هذه الحضارات هذه الحضاره معجزات في الورى عقم الزمان بمثلها كبديل رفع الاله مقامها واجله في الذكر والتوراه والانجيل بوركت مصر فلا اراني بالغا حق المديح وان جهدت سبيلي يا مصر يرعاك الاله كما رع تنزيله من عابث ودخيل اما نساء مصر فيكفي المصريات فخرا وعزا وشرفا ان سيده ان سيد الانبياء محمدا عليه الصلاه والسلام كانت جدته هاجر مصريه وام ولده ماريه مصريه ويكفي المصريات فخرا ان ما زمزم تفجر اكراما لمراه مصريه لابنها هاجر وابنها اسماعيل في خطبه لفضيله الداعيه والشيخ السعودي محمد العريفي عن فضائل مصر تحدث فيها عن ذكر مصر في القران ووصيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمصر واهليها خيرا وقد حازت الخطبه على اهتمام كل المصريين وتوجه الكثير منهم بالشكر الى الشيخ العريفي داعيا الفروقات السياسيين الى تعلم فضائل مصر من امثال الشيخ العريفي ولقد ضرب الله تعالى بأبطال مصر امثله في كتابه فمن المصريين مؤمن آل فرعون البطل الثابت على الحق الذي فشكرانا كان شيخنا الجليل ومرحبا بك في ارض الكنانة مصر ووطنك الثاني كلمه انصاف في زمن عز فيه المنصفون قالت حق في زمن عز فيه الحق نصر تحدث عنها فضيله الداعيه الكبير لاك احد من ابنائها ولكن ك احد احب ابنائها اليه قالها كلمه مدويه فهو رجل يعرف معنى الكلمه رحم الله عبد الرحمن الشرقاوي الذي ذكر في الحسين فائرا ما هي الكلمه قال لك مفتاح الجنه في كلمه دخول النار على كلمه وقضاء الله هو الكلمه الكلمه لو تعرف حرمه زاد مسخور الكلمه نور وبعض الكلمات قبور الكلمه فرقان ما بين نبي وبغي بالكلمه تنكشف الغمه عيسى ما كان سوى كلمه الكلمه حصن الحريه ان الكلمه مسؤوليه ان الرجل هو الكلمه شرف الرجل هو الكلمه مرحب بك فضيله الامام احنا طبعا دعني ابص اليك الشكر العميق لجموع الشعب المصري من مشارق الارض ومغاربها عن كلمه حق ذات انصاف لشعب يقدر دائما ارض الحرمين الشريفين ويقدر الدعاه ويقدر العلماء شكرا واهلا بك في مصر الله يحفظكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم انا ايضا سعيد حقيقه بهذا اللقاء الطيب واشكر ايضا يعني يعني المجيء الجميع لهذا الاستقبال واسال الله جل وعلا ان يحفظ مصر ويحفظ اهلها ولا اكتمك يعني انا القيت تلك الخطبه والله لا اعلم من نفسي ان يعني اردت مثل هذا التكريم او اردت مثل يعني هذه اللقاءات يعني القيتها والله حرصا على اخواني في مصر وحرصا على اهلي واحبابي ومشايخي واشكركم حقيقه على ما منتم به علي من هذا اللطف ويعني وكذلك شيخ الازهر لما قدم الي دعوه للزياره واكرمني اليوم بزياره المشيخه كل هذه امور انا في نفسي اني اقل منها حقيقه لكن لنطف اهل مصر وحسن اخلاقهم واحتفائهم ايضا بما ننزل بهم ضيفا يفعلون مثل ذلك وليس هذا غريبا على اهل مصر الكرماء يعني هل وجدتم قبل الخطبه التي تحدثتم فيها عن فضائل مصر هل وجدتم ان مصر في انس الحاجه الان لمن يذكرها قبل ان يذكر غيرها بانها انت مصر العظيمه العريقه ولكن كانت خطبتكم تتحدث عن مصر التي كانت بقدر ما أسعدتنا ولكنها بقدر ما كان فيها من الحزن الدفين على ذكرى ايام خوالي ام هو بلا شك يا اخي هي مصر بلد عليك وله عمق في التاريخ يختلف عن غيره من البلدان ولذلك الذي ينظر في نصوص الكتاب والسنه بل حتى في نصوص التوراه والانجيل يجد ان لمصر من الاهتمام ومن الفضائل والمزايا ما ليس لغيرها من البلدان بل ان ربنا جل في علاه لما تكلم عن الانبياء الذين ارسلهم سبحانه وتعالى الى الناس نعرف ان الله جل وعلا بعث اكثر من 300 نبي ومع ذلك القران كرر كثيرا قصه النبي المصري موسى عليه السلام وكان الله جل وعلا يريد ان يربط عقولنا دائما بهذا البلد الطيب ولذلك الطور الذي تجلى الله تعالى عليه لموسى عليه السلام هو في مصر مبوء الصدق الذي جعله الله تعالى لعيسى ولامه هو في مصر البلد الوحيد في العالم الذي تجلى ربنا جل وعلا له هو مصر ولذلك قالوا بان مصر يعني هي ارض يشع فيها النور من نور ربنا سبحانه وتعالى مصر لما تنظر اليها مثل هذا المنظار وتنظر الى قدرات اهلها وتنظر الى ما يحتاجه العالم منهم وايضا الى تاثيرهم هم في العالم سواء تاثيرهم في التعليم العلم تعليم القران تعليم الطب الهندسه الفلك يا سادته الجامعات في الخارج تعلم فعلا ان هذا البلد يعتبر كنز لا ينبغي ان يفوت في الحقيقه ولا يضيعوا الكنز مثل اهله تمام. لذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما صار تكلم صار. عن الكعبه قال عليه الصلاه والسلام لما تكلم عنها قال ولا يهدمها الا اهلها تمام. يعني في اخر الزمان فالمشكله يا اخي لما يكون البلد له كل هذه كل هذه الفضائل والمزايا ثم يبدا اهله يتناحرون فيما بينهم او ربما ان بعضهم يستجيب لاغراءات خارجيه او حظوظ نفس احيانا ويبدا يبحث عن مصالحه الشخصيه دون ان ينظر الى مصالح البلد والى مصالح الوطن وهذا بلا شك يضيع علينا ما كنا نؤمله من مصر من من عز وفخر وشرف قد هيأه الله تعالى له فضيله الدكتور هل تجد ان هناك يد تعبث من اجل ذلك ام ان الامور متغيرات دنيا ومتغيرات حياه يعني في مؤتمركم بعد لقائكم بشيخ الازهر تحدثتم ان هناك من لا يريد لمصر ان تستقر ولا يريد ان تكون في تناحر وفرقه هل فقط هو الخارج ام ان هناك امور تغيرت في النفوس وان الدنيا تغيرت عن ذي قبل هو بلا شك يا اخي يعني ان النفوس لها حظ تسعى لاجل تحصيله ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من مثل ذلك والله جل وعلا يقول هو من يوقشح نفسه فاولئك هم المفلحون طلب النفس للعز وطلبها ايضا للظهور ولاجل ان يكون لها منصب هذا امر تساق اليه النفوس لذلك لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له هل يحسد المؤمن فقال سبحان الله اناسيته اخوه يوسف تمام في قصتهم فالمقصود من هذا ان وجود التنافر والحسد والتنافس بين الناس هذا امر موجود انما ما هي السبيل الصحيح لاجل اذا نافست الى منصب معين او نافست الى الى مال او الى مشروع ما هو السبيل الصحيح لاجل ان اصل اليه لا ينبغي لي ان ان يؤدي بي هذا التنافس الى الحقد على الاخرين الى المكيده بهم الى كتابه تقارير عنهم الى التعاون مع جهات هي عدوه للبلد لاجل اسقاط هذا او اسقاط هذا دون ان انظر الى مصلحه البلد يعني انا اعتبر مصر حقيقه هي عمق للعالم كله للعالم العربي والعالم الاسلامي هي بلد غير عادي والذي ينظر الان حتى في من يتولون التعليم في البلدان عموما سواء البلدان العربيه او الاسلاميه لا يخلو ابدا من المصريين الجامعات عندنا منك العربيه السعوديه مليئه بالدكاتره المصريين انا ادرس في الجامعه فيها يعني عدد كبير من زملائي من المصريين من الدكاتره الذين يعملون معنا وقبل يومين او ثلاثه كان عندنا اجتماع خاص باساتذه قسم العقيده ومعنا ثلاثه واربعه من المصريين كل مثل ذلك في المدارس الذي يدرس اولادي اليوم في المدارس معظمهم من المصريين ولدينا درسوني ايضا من قبل من المصريين الذي صنع المناهج الدراسيه في دول الخليج وفي غيرها شارك في صناعتها وفي كتابتها وتاليفها هم ايضا من المصريين اذا يا اخي هذا العمق الذي تتكئ عليه جميع دولنا هذا الركن الشديد الذي نحتاجه اليه عندما عندما نحتاجه في استشاره نحتاجه الى قوه في في العقول الى قوه في الاختراع الى قوه عسكريه او غير ذلك لا نريد هذا الركن الذي نتك عليه لا نريده ان يسقط وبالتالي كلنا مسؤولون عن امن مصر كلنا مسؤولون عن استقرار مصر كلنا مسؤولون عن التالف الذي يقع في مصر الذي يدعو الى فساد في مصر هو في الحقيقه لا يدعو الى فساد في مصر وحدها بل هو يدعو الى فساد في دولنا كلها الذي يضر مصر يضر المملكه بلاد الحرمين ويضر الخليج كاملا ويضر السودان واليمن والعراق والشام يضر دول المغرب هو لا يضرب مصر وحدها لا يؤدي الى زعزعه الامن في في مصر وحدها يا اخي نحن نحتاج الى المصريين في التعليم نحتاج اليهم في القران نحتاج اليهم في الطب نحتاج اليهم في الهندسه نحتاج اليهم يا اخي في العمق العسكري للأمة ولذلك لا نرضى ابدا نحن ولا ولا غيرنا فضلا عن اخواتنا المصريين ان يزعزع مثل هذا البلد والذي ينظر ايضا في في وصايا نبينا عليه الصلاه والسلام يجد يجد في ذلك عجبا يعني نعطيك مثالا النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح لما بداوا يحفرون الخندق لما اقبلت اليهم قريش نزل صلى الله عليه واله وسلم وضرب حجرا فالتمع الشرار فقال الله اكبر اتيتوا مفاتيح الشام ثم التمع شرار اخر قال اتيتو مفاتيح فارس التمع شرار ثالث بالضرب على اتيتو مفاتيح اليمن اني لانظر الى ابواب صنعاء من مكاني هذا اذا هو يعلم عليه الصلاه والسلام انهم سيفتحون الشام سيفتحون فارس سيفتحون اليمن ويعلم انهم سيفتحون مصر ومع ذلك لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم باهل بلد الا باهل مصر صحيح نحن مامرون بالاحسان الى كل الناس بلا شك وهو عليه الصلاه والسلام يقول يعني بل بل الله جل وعلا يقول واحسن ان الله يحب المحسنين نحن مامرون بالاحسان الى كل الناس لكنه عليه الصلاه والسلام ركز على اهل مصر فطال عليه الصلاه والسلام انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا <تصفيق> يا رسول الله ما نحن سنفتح ايضا فارس وسنفتح الشام وسنفتح اليمن لماذا اوصيت بمصر بالذات قال فاستوصوا باهلها خيرا واوصى صلى الله عليه واله صلى وسلم, صلى وسلم, صلى وسلم ايضا بقبط مصر طبعا لاحظ يعني هو عليه الصلاه والسلام يعلم ان اليمان ان الشام ان العراق ان فارس هذه فيها مسلمون وفيها نصاره ومع ذلك اوصى عليه الصلاه والسلام بالمسيحيين والنصارى الذين في مصر تمام. نعم استوصوا بهم خيرا بقبط خيرا فانا اعني اننا عندما نهتم بمصر يختلف يا اخي عندما نهتم بها عن اهتمامنا باي بلد اخر هذا بلد تجلى الله تعالى له لما تجلى ربنا جل وعلا للطور ولم يتجلى ربنا لبلد اخر بل حتى يا اخي لما لما اراد ربنا جل وعلا ان هولك فرعون وقومه يعني فالذي ينظر في الايات يقول الله تعالى مثلا عن عن قومي في عن عن ثمود مثلا وعن قوم شعيب اصحاب الايكه اهلك ارضهم ثمود اخذ ديارهم كلها بالصيحه تمام. قوم عاد اهلك ديارهم حتى حتى يعني اهلكهم كلهم مع ديارهم لكن مصر لما اراد ربنا جل وعلا ان يهلك فرعون اخرجه من مصر الى البحر وقال سبحانه وتعالى ولقد اخذنا آل فرعون تمام بالعذاب المهين ما قال اهل مصر آل تمام. فرعون ليحفظ الله تعالى مصر واهلها فضلت دكتور حضرتك فعلا يعني لفت نظر الحاجه ان القران كان جميع الانبياء والرسل يذهبون الى اقوام الى قوم ولكن الله سبحانه وتعالى قال اذهب الى فرعون انه طغى الى فرعون <تصفيق> يعني اذا ان وحتى فرعون كمان يعني كان بيتباهى ليس لي ملك مصر مصر منذ الازل حاجه حاجه عظيمه جدا كيف تراها الان هو يا اخي انا انا ارى من ان مصر يعني يعني انا لسه لسه متشائما لما انظر اليها اليوم بالعكس انا انظر ان مصر مقبله على على عز وعلى شرف وعلى قياده ورياده والذي ينظر اليوم في حماس شبابها وفتياتها في حماس حكماءها وعقلاءها في رئاستها وفقهم الله تعالى ومن معهم يعني يتفاءلوا جدا وانا يعني اتفاءل لمصر باذن الله تعالى انها ستكون من الدول العظمى الكبيره التي لها تاثير دليل كما التفاؤل كمان انا اعطيك اعطيك مثالا انا اقول يا اخي جازما مصر ليست اقل من كوريا وليست اقل من ماليزيا ليست اقل اخي من سنغافوره صن غفره يا اخي ربما حجمها في حجم قريه من قرى مصر تمام. لا يعني حجمها لا يتجاوز 100 كيلو في 100 كيلو صن غفره كلها ومع ذلك لها وجود في العالم وقوه اقتصاديه مصر ليست اقل من تركيا يا اخي لا في عدد السكان ولا في المقدّرات الموجوده في داخل البلد بل موقع مصر اقوى من موقع تركيا م. ومع ذلك استطاعت الحكومه في تركيا لما تعاون الناس معها ان ترفع دخل الفرد خلال 10 سنوات من 1000 دولار سنويا الى 10000 تزيده الى 10 اضعاف لما صار عندهم حرص على تطوير البلد تمام. لذلك انا متفائل لمصر مصر فيها عدد سكان كبير مصر ارضها ذهب وعندهم الزراعه عندهم مقدرات عندهم الغاز عندهم يعني اشياء طبيعيه كثيره يمكن ان يستفيدوا منها مصر فيها العقول النيره الذكيه التي هي الان تذهب الى العالم تقود تقود الامر عندنا يا اخي في المملكه الذي يقود كثيرا من المشاريع والمقاولات وغيره لا بد ان يكون فيها مصريون في الغالب وهم الذين يخططون في الطرق ويخططون في الهندسه وغير ذلك هؤلاء اقدر على عماره مصر وهم سيكونون اكثر اخلاصا لها وبالتالي انا متفائل يعني جدا لها باذن الله خلال هذه السنوات فضلت الامام عض انت اعتبرتك عضو الهيئه العليا للتنميه البشريه نعم تابعه لجامعه لرابطه العالم الاسلامي نعم لا. لا يمكن ان ان نكون اي هناك اي تقدم لاي دوله الا بالتنميه البشريه وبالاقتصاد العالم الاسلامي انا بتكلم عن العالم العربي هناك اشياء كثيره جدا تجمع ولكن هناك فرقه كيف يكون للعلماء دور في الوحده من فشل فيها مش هنقول الزعماء من فشل فيهم غيرهم كيف يكون لكم دور في وحده العرب هو بلا شك يعني من اهم الامور ان لا يوجد احد يفسد بين العرب يعني انا اوجه كلمتي الى كل صاحب منبر سواء منبر في خطبه جمعه او منبر متحدث في في اعلام او متحدث من خلال جريده او نحو ذلك يا اخي لينتبه لا يكن مثل الوزغ الذي كان ينفخ في النار التي يشعل بها ابراهيم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لما امر بقتل الوزغ ذكر ان الكل ككل الحيوانات كانت تحاول اطفاء نار ابراهيم الا الوزغ كان ياتي وينفخ فيها فانا اقول لكل من كان عنده منبر اعلامي يوجه الناس يوجه عقولهم يعطيهم وصايا ويعطيهم توجيهات ينبغي نتقي الله تعالى فيما يقول من كلام ولا يقول كلمه واحده يدق بها الاسفين بين الناس يبسد بينهم يشعل بينهم الفتن يجعلهم ينشغلون بحرب بعضهم لبعض عن اعمار بلدهم ينتبه الانسان من ذلك وكذلك ان ينتبه من ان يكون الانسان له اجنده خارجيه يعني المشكله يا اخي انه بترين في بعض البلدان بوجود طوائف معينه هي في الحقيقه تسيسنا من الخارج ونحن نريد ان نتعايش معهم وهم يسيسوننا من الخارج ويبغضون البلد الذي يسكنون فيه وهذه من اكبر المشاكل لذلك التنميه البشريه العنايه بالبشر وقدراتهم العنايه بتطوير مهاراتهم هذا من اوجب الواجبات على كل من له لسان اعلامي والمشايخ والدعاه بلا شك الذين يعني يخطبون في المنابر يتكلمون من خلال القنوات الناس يحبونهم يقبلون منهم هم الذين ربما ايضا يعيشون مع الناس في اصلاح مشاكلهم الاجتماعيه في حل امورهم هؤلاء لابد أن يكون لهم مشاركة قوية حقيقة في النهضة بالبلد إقناع الشباب أن لا يتكفف الناس بل أن يشتغل ويعمل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشحت فقال لصلى الله عليه وسلم أنت عندك شيء في البيت يعني قال ما عندي إلا نعل قال أحضر النعل فأحضر النعل وأحضر بساطة من حصير يعني من سعف النخل فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب واشتري حبلا وفأسا فذهب واشترى فقال ا وغيب وجهك عني خمسة عشر يوما فذهب واحتطب وعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وباعها بدرهمين وأعطاه يشتري لأولاده وقال غيب عني خمسة عشر يوما ثم عاد وإذا معه خمسة وثلاثون درهم والحديث في مسجد إمامي أحمد فأعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط يا أخي لما يجلس مع الصحابة يربيهم فقط على مسألة صلوا صوموا أكثروا من الذكر كلا بل كان يزرع فيهم التنمية تمام. يزرع فيهم العمل تمام اك الان نحن او في مصر يحتاج الاقتصاد المصري الى عثه كيف يعني يكون دوره هناك دور للدعاء ودور لرساله توجهها الى من من اجل العثره التي فيها الاقتصاد المصري الان انا اعتبر العثره التي فيها الاقتصاد المصري هي امر عادي يعني لا اريد الاخوه ايضا ان يعني يشعر ان يعطوا الموضوع اكبر من حجمه انا طبعا لست متخصصا في الاقتصاد واعلم ان الاخوه الذين يتخصصون في الاقتصاد وهم دكاتره في هذا الموضوع هم اعلم مني بلا شك لكني اقول هذا الكلام بناء على شعوري النفسي فقط <تصفيق> لان لا احكم بشيء يتعلق بالاقتصادي لاني ليس عندي من المعلومات مثل ما عنده لكني اعلم انه من من طبيعه الانسان وسنن الله تعالى الكونيه ان الناس اذا خرجوا من مرحله الى مرحله يشعرون بنوع من الاضطراب فتره ثم يعودون الى ما كانوا عليه هذا امر طبيعي انسان خرج من مرحله العزوبيه الى الزواج سيشعر باضطراب من الزواج الى الطلاق سيشعر باضطراب انسان توفي ابوه توفي ابنائه انتقل من وظيفه الى وظيفه اي انسان ينتقل من مرحله الى مرحله يكون عنده تغير وشيء من الاضطراب في اموره الماليه واموره الاقتصاديه واموره التنظيميه الاجتماعيه هذا امر عادي وبالتالي ايضا هذا الذي يقع في مصر يعني الرئاسه الحاليه لم تكمل الان ولا ولا سته اشهر يعني وبالتالي يعني من الطبيعي ان انها تحتاج الى وقت حتى تعود الامور وتعود المياه الى مجاريها فلا ينبغي ان يحزن الناس والله الا اقتصاد فاشل الاقتصاد لا كلا بل, بل مصر تكفل الله تعالى بحفظها ولما مدح الله تعالى ارضها قال جل وعلا كم ترك من جنات وعيون لما ذكر في الامر وبالتالي هي بلد باذن الله تعالى مكبلها لاقتصاد طيب الا لا يكن هناك دعوه للاستثمار في مصر نحن نتخيل الان العراقيين والعالمي مازال لا زال يستثمر في بلاد في الغرب وكذا لماذا الاقتصاد الاسلامي يعني انتم في ربطه العالم الاسلامي لماذا الاموال الاسلاميه لا تضخ داخل البلاد الاسلاميه والله يا اخي هذه من اوجب الج واجبات وانا اكررها دائما انا اعلم يا اخي ان هناك اموال يعني عند عند المسلمين وعند العرب سواء يعني المسلمين الذين في باكستان في ماليزيا في في غيرهم من البلدان او كذلك عند العرب يعني الخليج عندنا عدد كبير من الاثرياء وفقهم الله وقل مثل ذلك يا اخي حتى في غير دول الخليج هؤلاء ربما يكون لبعضهم ارسله مجمدة وذلك انه لم يجدوا لها مصارف يستثمرونها فيها او احيانا ان يكون لهم استثمارات في الخارج فتستفيد منها البنوك في اوروبا وفي امريكا وفي اسرائيل وفي غيرها يستفيد منها الناس الذين هناك يذهب يفتح مصنعا في بلد من البلدان هناك في اوروبا او في غيرها وبالتالي يساعدهم في القضاء على البطاله ربما يبيعوا برخص بسعر رخيص لهم يساعدهم في كفاله عائلاتهم لما يوظف الابناء او يوظف الازواج او نحو ذلك فيعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض والمؤمن المؤمن الكلبنيان يشد يشد بعضه بعضا مصر هي احوج الى هذه الاموال من تلك الدول ومصر اتصور ايضا ان الضرائب التي فيها لن تكون في حجم تلك الدول بعض تلك الدول يا اخي تاخذ من من ارباح المصنع اذا فتح او من ارباح العقار اذا بني او او او او عمل فيه الانسان ببيع اراض او نحو ذلك تاخذ اكثر من 33% احيانا ضرائب انا استبعد ان يكون هذا المقدار في مصر مصر الايدي العامله ستكون ارخص من تلك الايدي هناك لو اراد ان يبني شيئا مصر اقبال الناس عليها الان في السياحه كبير جدا اصبح الناس الان لما يذهب الى بعض البلدان هي متشابهه اوروبا في العموم وليس فيها اشياء احيانا جديده يعني ايضا يشاهدها وبالتالي اقبال الناس عليها اكثر فانا اقول بناء على جل جلسات جلستها خلال هذين اليومين مع عدد من الاخوه المهتمين بالاقتصاد المهتمين بالعمل في العقار وما شابه ذلك اقول ان مصر هي بلد وصانا النبي صلى الله عليه واله وسلم به فقال علي صلى الله عليه وسلم استوصوا باهلها خيرا اذا انت عندك مال تريد ان تستثمره استوصي باهلها خيرا استثمروا هنا انت عندك وظائف تريد ان تصنعها بانشاء مصنع استوصوا باهلها خيرا انا يا اخي لما افتح المصنع في في مصر ثم اوظف 500 شخص هؤلاء معناه اني كفلت 500 اسره يا اخي وربما زوجت شبابا كانوا يعني لم يستطيعوا الزواج فلما توظفوا عندي استطاعوا ان يتزوجوا فانشات عوائل واسر وكفلت ايتام وما شابه ذلك وانا ادعو الان حقيقه كل من يسمعني يعني من اخوتنا الكرام سواء في منطقه الخليج في السعوديه او في الخليج او في غيرها الى ان يسارع الى الاستثمار في هذا البلد الطيب واكاد ان اجزم انه باذن الله تعالى انه خلال السنوات القادمه سوف يرتفع يعني الاقتصاد عندهم وبالتالي يعني ما يشترى اليوم ربما بجنيه يبيعه بعد 5 سنوات بخمسه جنيهات ما يكلف اليوم جنيه واحد في بناء عماره او نحو ذلك ربما يكلف بعد سنوات اكثر من ذلك فالذي يسبق الان ويتساعد مع هذا البلد ويضع من ماله واقتصاده في هذا البلد اتصور ان الله جل وعلا سيبارك له باذن الله فضلت الدكتور رساله الدكتوراه كانت عن حجه الاسلام للامام احمد بن تيميه نعم ورساله الماجستير ايضا عن الامام ابن القيم نعم تمام ما طبعا الاستاذ وتلميذه يعني ما بين الصحيح الان هناك تيارات في مصر لن نقول عنها تيارات سلفيه ولكن بعض التيارات يستغلها البعض في بعض ارائها المتطرفه كيف ترى الوضع من بعض المغالين في مصر ان كان بعضهم يرجع في بعض الاحيان يعني عندما تتحدث معه يذهب الى ابن تيميه ولكن انا يعني ابن تيميه منهم برا كيف تجد بعض الشذوذ في ارائهم وافكارهم والله يا اخي انا مساله الشذوذ في الاقوال او في الاراء وليس خاصا فقط بمن يتكلم بامور الشريعه يعني حتى تلاحظ الان بعض السياسيين في طريقه طرحه تلاحظ ان هذا الطرح شاذ عن عن عن غيره وفيه نوع من يعني التضييق على الاخرين وعدم قبول الراي الاخر ربما احيانا بعض الامور الاجتماعيه الانسان يتكلم في امر اجتماعي يتعلق بالزواج او الطلاق او او ما شابهه او تربيه الاولاد عنده ايضا نوع من الشذوذ في قوله فانا اعني ان الاراء الغريبه ليست خاصه فقط برجل داعيه او شيخ او عالم تكلم ثم ذكر مثلا 100 راي فصار منها راي واحد غريب هذا ليس خاصا به بل هو عام في جميع البشر وكون الشخص ايضا يخطئ لا يعني ان يذم كل فريقه بمعنى انه لو عندنا طبيب مثلا وقع في خطا لا يعني ان نذم الاطباء او نغلق كليات الطب مهندس وقع في خطا لا يعني اننا نذم الهندسه او نغلق كليات الهندسه بل ننسب الخطا اليه هو ولذلك انا يعني الاحظ ان عددا من الاخوه سواء في الصحف او في غيرها ربما احيانا يعني يا ياخذ سقطه من شيخ من عالم او من خطيب او او ما شابه ذلك جره اليها ربما العجله او عدم التركيز او نحوه وبالتالي يبدا ينزل هذه السقطه على الجميع ويقول مثلا السلفيون يقولون كذا الاخوان يقولون كذا الجهاديون يقولون كذا وهو ربما لم يقله الا واحد منهم وهو ايضا لو لو تكلمت مع قال والله هذا سبق لسان يا جماعه لم اقصد ذلك ينبغي احترام الظن عندما نتكلم مع بعض وان يكون ايضا الاخوه الذين يكتبون في الصحف او ربما يتكلمون في القنوات الفضائيه يعني ان يكون عندهم نوع من التبجيل والاحترام لاهل العلم يا اخي يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان من اجلال الله اكرام حافظ القران تمام فاذا كان هؤلاء من حفظه القران ومنهم فمن اجلال ربنا جل وعلا ان نجلهم وان نكرمهم ولا شك ايضا انه ليس احد يعني من هؤلاء هو معصوم من الخطا بل بل ان ان مناصحه الانسان لهم وان كلامه معهم وتنبيههم على اخطائهم امر واجب لكن يكون بالاسلوب المناسب فضلت الامام كيف رايت الثوره المصريه وكيف تراها الان والله انا متابع لها منذ ان بدات ويعني متابعها في الاعلام كما يتابعها غيري وارى ان الاضطراب الذي كان في اولها او الحاجه الى الترتيب قد زال اكثره الان والله الحمد وهي يعني قل مثلا مثل الشخص الذي ربما جاءته ضربه فاحتاج الى ان يمشي اربع او خمس خطوات وهو غير متزن ثم اتزن على الطريق انا اجزم انهم باذن الله تعالى الان يتزنون على الطريق بعدما اجمعوا على الدستور استقرت امور الحكومه الاقتصاد الان يبدا ينتعش الحكومه بلا شك عندها يعني دراسات وقرارات معينه تتعلق بالاقتصاد بحياه الناس لكن ايضا انا اوجه اهلي واحبتي في مصر الى ان ياخذ الامور بالهدوء يعني بعض الناس يقول يلا هذه الحكومه ما زادت الرواتب هذه الحكومه هذه الشوارع عندنا تزال ضيقه مثلا او هذه الشوارع محفره الى الان لم لم لم تصلح او او تلك الاماكن لم مناطق عشوائيه مثلا لم لم تغير ونحو ذلك يعني هذا لا يمكن ان يكون بين ليلها وضحاها يعني, يعني اول شيء يعتنى به الامن ثم بعد ذلك الصحه التعليم الامور تؤخذ بالتدريج اذهب بك بعيدا عن مصر لاننا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالايه سهر والحم ما يحدث في سوريا وسوريا بالتحديد ان الله سبحانه وتعالى يقول عنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نعم هل نحن خير امه عندما نامر بالمعروف ونهى عن المنكر ما يحدث في سوريا الان كيف ترى من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله اخي الذي يحدث في سوريا هي جريمه عظيمه ومنكر كبير وهي مجازر تقع من هذا النظام الطاغي الظالم الفاجر هذا النظام الذي لم يعرف التاريخ في الحقيقه في التاريخ القريب ولا في التاريخ البعيد يعني نظاما اظلم منه او اشد وقعه في شعبه م. الرجل يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرافق بهم اللهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم اللهم فشقك عليه م. اذا كان هذا الحديث يا اخي في من يشق على الناس كان يشق على الناس في نظام يشق على الناس في في في دراسه يشق على الناس في شيء فما بالك بمن يذبح الناس بمن يقتلهم بالسكاكين بمن يغتصب البنت امام والدها والزوجه امام زوجها والام امام اطفالها يا اخي ما رايناه من مناظر ومجازر ولا تزال الى اليوم يعني يقتلوا ويذبحوا الناس ولذلك كل من يستطيع ان ينصرهم ان ينصرهم بمال او ان ينصرهم بامر عسكري او بقرار دوري وقصر في ذلك وهو يراهم يقتلون فانه آثم بهذا يا اخي تخيل ان هذه الام التي تذبح انها امك او هذه الفتاه ابنته او تلك المراه زوجتك يا اخي او هؤلاء الاطفال الذين يلايلون على شيء انهم ابناؤك ولذلك انا انادي أو يعني اوجه نداء ايضا الى اخوتي في الاردن اخوتي في لبنان اخوتي في تركيا يعني الذين استضافوا اللاجئين السوريين وصنعوا لهم المخيمات الى ان يعتنوا بهم الايام هذه البرد شديد يا اخي وانا رايت مناظر يعني المياه تطفح الى انصاف الخيام والثلوج يا اخي لا تزال تسقط عليهم حتى يجمدوا ويستيقظ الاب بل وقعت في بعض الخيام يستيقظ الاب في الصباح ويجد ولده ميتا من شده البرد ونحن اليوم ننعم بالدفء ينبغي علينا والله لا يسالنا الله تعالى عنه اذا كان ربنا جل وعلا يسال يوم القيامه ويقول يا عبدي مرضت فلم تزورني فيقول يا رب كيف ازورك وانت رب العالمين فيقول مرض عبد فلان فلم تزره لم تعده فلو عدته لوجدتني عنده لوجدت ذلك عندي فاذا كان الله تعالى يعاتب العبد لماذا مرض فلان ولم تعده فما بالك يا اخي ان يكون فلان يذبح بالسكين ليس فقط ليس فقط انه انه مريض ولذلك هذا من اوجب الواجبات علينا وعيب يا اخي ان تكمل الثوره السوريه الان ان تكمل سنتين وهم لا يزالون الى الان يذبحون وعدد منا لا يزالون ينظرون اليهم وننتظر والله ان يتدخل الاتحاد الاوروبي ولا يتدخل الناتو ولا يتدخل غيره هؤلاء سيسالنا الله تعالى عنهم طيب راي فضيلتك في من يعارض الثوره السوريه والله يا اخي هو فرق بين ان تتكلم عن الثوره قبل ان تقع وبين ان تتكلم عنها بعد ان تقع اذا كان الاخوه سالونا قبل ان يعمل الثوره ما رايكم نعمل ثوره اولا هذا كلام اخر اما اذا كانت وقعت الثوره وبداوا يذبحون ياتي انسان ويقول كلا بل انا وعارض يستحقون ذلك هذا من اعظم الاثم يا اخي بل هو ايضا ليس فيه حكمه لا شرعيه ولا عقليه والقوانين الدوليه ايضا لا تؤيد ذلك فضلا عن نصوص الكتاب والسنه ولذلك نصرتهم واجبه على كل من يستطيع كان الشاعر السوري اديب اسحاق يقول قتل مرء في غابه لا يغتفر وقتل شعب امر فيه نظر سعد ما يحدث الان في سوريا لماذا هن على الناس يا فضيله الامام والله يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها تمام. كان مجموعه من الاكله وضعوا رز ولحم بيكل. وبداوا يدعون فلان تعال ادرك الطعام يتداعون الى قصعتها قالوا او من قله نحن يا رسول الله اه قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تمام وقال عليه الصلاه والسلام اذا تبيعتم بالعينه العينه نوع من انواع البيوع التي فيها شبهه بالربا قال اذا تبيعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم احنا عملنا كم حاجه من دين يا اولاد يا اخي يبدو اننا عملنا هذا كله كله تخطينا الربا مع الاسف ها. منتشر في الربا مقنن في كل البلدان ومقنن ومحمي احيانا بالقانون تمام. تمام. وربما لولا لو, لو لم تؤدي الربا لاستطعنا يشتكيك وان يوقع عليك البلاء لقد اشرت ان انت ترك الناس الجهاد وعبثوا بدنياهم بل اننا اذا تاملت انا كنت اليوم مع سماحه الشيخ ازهر فكان يضرب مثالا يا اخي بالاتحاد الاوروبي يقول لي يا شيخ محمد انت في الاتحاد الاوروبي تخرج من دوله وتدخل في دوله اخرى بالسياره او بالقطار ولا تدري انك دخلت دوله اخرى تمام. يقول مع انهم يختلفون في لغاتهم م. لاحظ يختلفون في ثقافاتهم يختلفون في عاداتهم في تقاليدهم يختلفون ايضا في اديانهم هم يختبئون اختلافات في الاديان والمذاهب ومع ذلك استطاع الاتحاد الاوروبي ان يتحد وان يوحد العمره وتصبح تاشيره الدخول واحده يقول ونحن لغتنا واحده وديننا واحد وثقافتنا واحده وعاداتنا وتقاليدنا تكاد ان تكون واحده ومع ذلك ما استطعنا ان نتحد هذا عيب يا اخي فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما وصفنا قال ولكنكم وثا قوتها السيل مثل قطع التي تاتي فوق السيل من الزبد يعبث بها الزي... الز... السيل يمينا ويسارا ولذلك يعني نحن نحتاج الى من يوحد الامه يا اخي نحتاج الى رجل يعني يقود الامه ويوحدها ويحمل الهم يا اخي ياتي الى الحكام يعرض عليهم ان يتحد ويتحدث مع فلان يناقش فلانان يكون لجان في سبيل ذلك يعمل هيئات كبرى تجمع الناس على هذا ويعني ولعل الله ان ييسر ذلك احنا مش عارفين ولا مش عايزين يا مولانا يبقى في الوحده والله يا اخي انا لا ادري اما اما الشوق الى الوحده فهو مطلوب آه. وكلنا نشتاق الى ذلك لكن ربما ان بعض الناس يقدموا احيانا يعني حاجاته الشخصيه وميوله الشخصي وشهواته الشخصيه يقدمها على شهوات على شهو... على ميول الامه وعلى مصلحه الامه تمام سنذهب الى تقرير ولكن بالنسبه للتوحيد رحم الله محمد اقبال وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبني العلى متفرقين الى المؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده فضيله الداعيه الدكتور العريفي مع بعد لقائه مع فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ثم نعود يعني أصيهم بجمع الكلمة وبالوحدة هم يمرون بمرحلة لا أقول صعبة فإن المرحلة الصعبة قد مضت ومن الآن يعني يسيرون بإذن الله تعالى على طريق الخير على الطريق الأخضر والله جل وعلا يريدوا بهم خير يحزصون على جمع الكلمة بما بينهم وعلى توحيد الصدر وعلى التغافر والعفوح بما بينهم أسأل الله تعالى لهم الدولة فأصل حزم في الآية الكبيرة الأستاذ الدكتور العريفي اهلا نحنا الان معنا على الهاتف الاستاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلان اهلا بك سياده الوزير اهلا وسهلا استاذ خالد ومرحبا بك وبضيفك الكريم سياده الوزير يشرفنا الان في مصر وفي الاستوديو فضيله الداعيه الكبير الاستاذ الدكتور العريفي رحبنا به كثيرا ولكن كل كلمات الترحيب لا تفي حقه في الكلام وتحقن قالها سيادتك اردت ان ترحب به ترحيبا خاصا بالتاكيد وانا كنت في شرف استقباله بمبنى اتحاد اذاعه التلفزيون مصبيرو وهذا هو اقل واجبات التكريم لعالم ودعيه جليل اعطى لمصر واهلها حقهم من التكريم ايضا فلا بد ان نحتفي به ونكرمه في وطنه مصر سياده الوزير كيف نستغل وجود علماء كبار وكيف يكون وجوده في مصر بادره خير لوصول العلماء الى مصر كيف يكون هناك استغلال لامثال الشيخ العريفي انا اقول يعني نستثمر وجود الشيخ العريفي في مصر بالتاكيد له محبوه الكث وقد لاحظنا اليوم هذه الحفاوه البالغه من الازهر وعلماءه وايضا بالامس كان له لقاء ايضا مع اهل المنصوره بين الدعاه والعلماء وتلامذه العلم واليوم في مسجد الفصلي بمدينه 6 اكتوبر كانت له حفاوه كبيره في الحقيقه هؤلاء العلماء الافاضل الذين يعرفونها يعني احق هذا الشعب العظيم لابد ان نستثمر وجودهم وان يعرف الشعب حقيقته احيانا نحن لا نعرف حقيقتنا الا عندما يلفت نظرنا شيخ وعالم جليل مثل الشيخ العريفي ربما خطبته لفتت انظار المصريين الى الكثير من صفاتهم حتى انني كنت اتحدث مع زملائي في التلفزيون وفي الاذاعه بان نذيع هذه الخطبه على مختلف القنوات عندما سمعتها لاول مره وبالفعل قمنا ببثها على شاشه التلفزيون المصري بقنواته المختلفه وعبر эфиر الاذاعه ايضا سنستمر وجود فضيله الشيخ وخطبته ان شاء الله في مسجد عمرو بن العاص يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وسنقوم ببثها مباشره على قنوات التلفزيون المصري الاولى والفضائيه وصوت الشعب وايضا صوت القاهره بمشيئه الله س يعني تنسخ خطبته عن مصر وايضا الخطبه التي سيلقيها فضيلته في يوم الجمعه القادمه ان شاء الله لتنشرها بين شباب مصر حتى يعرفوا تاريخهم ويعرفوا علماءهم ويعرفوا سياسيهم ويعرفوا نساء مصر ورجاله مصر وشباب مصر ومآثرهم التي ذكرها لنا شيخنا الجليل سياده الوزير كيف يستفيد العالم الاسلامي من علمائه في ما فشل فيه بعض الساسه كيف يكون للعلماء وكيف نستغلهم وكيف نستفيد منهم وكيف نعمق ذلك الاستفاده من اعلام لتحسين صوره الاسلام عندما لا لا يعرف قيمه الاسلام كيف نستغل ذلك وكيف نكون فقط رد فعل لماذا نكون فقط رد فعل عندما يحدث شيء نقوم برد الفعل كيف نبدا من الان ومعنى الشيخ العريفي احد اعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كيف تكون هذه بادرة يا سيد الوزير؟ والله هي بادرة طيبة يعني أن يلتق العلماء وبالمناسبة يعني الحمد لله أظن أن الشيخ العريفي لم يسمح له بالخطبة داخل مصر في وقت العهد البائد ونفس الشيء لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الدكتور يوسف القرداوي الذي خطب الجمهة في الأزهر وأيضا حاضر في المسلمين قريته او في مدينته بالمحله الكبرى وقال لقد حرمت 60 سنه وكنت امنع من دخول هذه الاماكن من السلطه السابقه الان انا اتي في حمايه السلطه الان لاخطب واتحدث والتقي باخواني وتلامذتي واحبابي الان دور العلماء في الحقيقه مع هذه الحريه التي تتمتع بها مصر دور كبير في تعريف العالم الاسلامي وفي رقب الصدع الموجود بين بعض البلدان فالعلماء كما يقال هم ملح البلد وهم الذين يستطيعون اصلاح ما ببلادنا من فساد ومن اعوجاج فهم ملح بلداننا نسال الله ان يوفقهم باعاده هذه الامه الى جاده الصواب وهم بمشيئه الله قادرون على ذلك تماما مثل ما ذكرنا الشيخ بكلمه فضيله الامام الاكبر الشيخ الدكتور احمد الطيب عندما يتحدث عن تجربه الاوروبيين وكيف تجاوزوا خلافاتهم ولغاتهم وعقائدهم وصنعوا وحدتهم الاوروبيه نحن في حاجه ان يبشر علماؤنا ودعواتنا بضروره وحده هذه الامه حتى تتغلب على الصعاب التي تواجهها شكرا لك سياده الوزير ونتمنى من الله تعالى ان تتكرر زيارات العلماء لمصر شكرا لك يا فندم ما شاء الله بك انا ايضا حقيقي لا يفوتنا نشكر سياده الوزير لما رايته من احتفاء ولطف واستقبال حسن ليس غريبا على المصريين وكذلك اشكر له اهتمامه بارك الله فيه في يعني بابراز هذه الخطبه و باذا كمان اتفق مع صوت القاهره هتطبع الخطبه وهت هتطبع وتتنسخ وايضا خطبه الجمعه لفضيلتك في الجامع في جامع عمرو بن العاص هتنقل على الفضائيه المصريه والقناه الاولى الحمد لله وانت تستحق اكثر من هذا الله هزا. يحفظكم ويكرمكم بل والله هو كرم وفضل منكم واسر الله ان يوفقنا الى ان نقوم ولو ببعض حق اخواننا علينا باذن الله هرجع هرجعك للاعلام ام هل تلاحظ ان بعض الاعلام هماز مشاء بنمين <تصفيق> والله يا اخي انا انا الاحظ ان بعض الاعلاميين يعني ربما هو يحرص على انجاح برنامجه وعلى دعوه الناس الى مشاهدته وتكثير جمهوره دون ان ينظر في ماالات هذا البرنامج وفي نتائج كلامه الذي يتكلم به يعني هو همه ان يجذب الناس الى برنامجه بصرف النظر ماذا يحدث من مشاكل من تلقاء كلامه ولذلك نبينا صلى الله عليه واله وسلم حذر من من اثر الكلمه وقال عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب يحذر صلى الله عليه وسلم مسؤوليه الكلمه ولذلك يعني ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وان عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون وبالتالي الانسان اذا تبين له واذا اعتقد عقيده تامه بانه مسجل عليه كل ما يتكلم به انه مسؤول عنه يوم القيامه ان خيرا فخير وان شرا فشر لازمه حقيقه ان ينظر في في كلامه وان يتامل في سواء كان مكتوبا او كان يعني يلقيه عبر اذاعه او يلقيه عبر تلفاز او غير ذلك هو مسؤول عما يقول تمام الخطبه في خطبه فضيلتك اللي, زك... اللي تقف الرياض هي اعضارك كان عن احنا سيادتك قلتوا في الخطبه احنا درسناه في كل مراحل التاريخ من الفرعوني للقبطي الاسلامي وكل حتى العثماني كل درسنا هذا مصر مرت انت سيادتك ذكرت في الحوار السنوات العجاف السنوات العجاف عندنا في مصر يذكرنا بيوسف الصديق عليه السلام نعم تقول ان سنوات الجفاف قد فاتت ولن تاتي على مصر الان نحن في مصر لن نقول في سنوات الجفاف ولكننا نخشى ان يكون هناك سنوات جفاف انت مطمئن انه لن يكون هناك ذلك ولكن كيف السبيل لمنع ذلك والله يا اخي اما الثلوات التي في عهد يوسف عليه السلام فانه وصفها بقوله ثم ياتي بعد ذلك 7 جدات كان كلما قدمتم لهن دليل على ان الارض تمسك خيراتها وان السماء تمسك بركاتها وبالتالي يمنع الله تعالى القطر ويبدا القحط يعني في البلد والنيل ايضا لا, لا يسقي الناس نحو ذلك وانا لا اجزم طبعا انه لن ياتي هذا هذا علمه عند ربي جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لكن ليس هناك في النصوص الشرعيه ما يدل على على شيء من هذا انه سياتيهم سنوات العجاف اما ما يحدث يا اخي في ما يتعلق بالاقتصاد اضطراب الاقتصاد ارتفاع الاقتصاد او انخفاضه في فتره بعد فتره هذا امر طبيعي هذه العملات يا اخي يعني اليورو والدولار والباوند الجنيه الاسترليني وهي اقوى العملات ومع ذلك تجدها اليوم بقيمه وغدا بقيمه اخرى تمام. فما بالك بغيرها مصر هل تراها في الفتره السابقه غابت عن دورها هل بعد الثوره مصر الان تصبو الى مكانتها ام انها ما ما زالت الامور في فتره ستاخذ وقتا والله انا اقول مصر لم تغب عن عن دورها حقيقه كان لها دور لكنه ضعف الدور الذي كانت تقوم به مصر بعدما سقطت الخلافه في بغداد انتقلت الى مصر اكثر من 264 سنه ثم انتقلت بعد ذلك الى الى تركيا مصر يعني هي منذ سنوات عديده اكثر من 600 سنه وهي تقود العالم العربي ثقافيا وعلميا الكتب تؤلف هنا وتطبع هنا من القديم صحيح في مؤلفات في غيرها لكن في الاصل الذي نعرفه منذ القديم انه من اوائل من طبع الكتب وصدرها الى القرآن العالم القران نزل العالم وكذلك قرئ في القاهره صحيح وطبع ايضا اطبع في القاهره صحيح وايضا ومشايخنا القراء ايضا كثير منهم هم عند الناس اصوات واشهرهم ايضا هم من في مصر عموما فانا اعني بان لا يجزم الانسان ما الذي يحصل لكن مصر لها انا متفائل لها جدا بموقع في الرياده والقياده قريب باذن الله تعالى ليس شرطا ان تسقط قياده غيرها كلا بل الامه تحتاج الى الى هذا كله تحتاج لان يكون هناك وجود قوي مثلا في الخليج وجود وجود قوي في مصر وجود قوي في العراق في الشام في دول المغرب العربي السودان اليمن الى غير ذلك بحيث ان الامه تصبح كلها تنهض مع بعض ده يعني ان تنهض مصر ويسقط غيرها كلا وهذا الذي يجعل بعض ربما يكيد لها يظن انها اذا ظهرت انه سيسقط غيرها كلا بل يا اخي القمه تحتمل ان يعيش فيها 10 و20 فلماذا تزاحم غيرك وتمنعه من ان يصل اليها بل ينبغي ان ان يقف معها وان يؤازرها ولان الله تعالى امر بالاحسان الى الاخرين هل يخشى البعض من ثوره مصر في امتداد الى بلدان والله انا لا اعلم ما في القلوب لا يعلم ما في القلوب الا علام الغيوب لكن كيف ترى ان البعض لم يكن على وفاق مع الثوره المصريه هل هذا يعني لماذا ان الثوره كانت مطلبا من يرفض الثوره هل يخشى ان تكون عنده ام والله لا اكتمك اخي انا الامور السياسيه ربما معلوماتي فيها ليست متبحره وبالتالي لا ادري لماذا هؤلاء ايدوا الثوره وهؤلاء يعني لم يؤيدوها لكن اما نحن اقصد الاسلاميين فهم يؤيدون يعني ما فعله اخواتنا في مصر لانه لرفع ظلم كان واقعا عليهم رفع تقييد للحريات سواء الحريات الدينيه او غيرها كان واقعا عليهم مثل ما قال سياده الوزير قبل قليل يعني القرداوي وفقه الله الشيخ الجليل هو من ابناء هذا البلد عاد 60 سنه ما راحش من حله بلد ومع ذلك و... لا يستطيع ان يقدم درسا في في بلده يعني اي استبداد هذا وظلم يظلم به رجل شيخ كبير جاوز ال 80 مثل الشيخ فانا اعني ان الذي يعني يفرحنا هو هذا الانفتاح الخير وانتشار الخير انتشار الدروس انا كنت في السابق امر ببعض المشايخ يعني في الاسكندريه وفي غيرها واساله لماذا ليس لك وجود في الاعلام فيقول انهم يضيقون علي في دروس المسجد ويمنعونني من الاعلام لماذا تمنعوا طيب يا جماعه هي حرب على الاسلام صريحه حرب على استقامه الناس على تاثرهم وبالتالي الان الامر انفتح هذا الذي يفرحنا اما لماذا يحقدون على الثوره ولماذا يكونون مع هذه الامور السياسيه انا يعني ربما ادراكي لها ليس واسع فضلت الامام مصر القرنا اسمها بالقران بالامن بالسلام ولكن الان هو المطلب الاساسي هو الامن يعني نتحدث الان في كل الامور نتحدث عن الامن اذا تحدثت عن السياسه عن الاقتصاد عن اي شيء الامن كيف بلد الامن الذي قرن اسمها بالقران بالامن هي الان ما تبحث عنه والله يا اخي اما بالنسبه للامن فان الله جل وعلا قال ذلك في في كتابه الكريم ادخلوا مصر ان شاء الله امين وبالمناسبه ان هذه هذا اللفظ جاء في مصر وجاء في مكه قال سبحانه لا لا وتعالى نعم لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امين وقال الله تعالى عن مصر ادخلوا مصر ان شاء الله امين فهذا ايضا ملحظ ان الله تعالى جعل الامن في مكه وجعله في مصر اما بحث مصر عن الامن ف يعني الذي اشاهده انا الان خلال ذهابي ومجيئي في مصر انا اشاهد البلد آمنا وانا ارسل رساله الى كل السياح كل من يريد ان يزور مصر كل التجار و... والى غيرهم اقول بلد امن انا يا اخي امس خرجت من القاهره ومررنا الى اذا ذهبنا الى طنطا ومررنا كثيرا من الدقه في, في طريقنا اه نعم. يعني كانت حاجه جميله ثم أنا. بعد ذلك الى المنصوره يعني زرنا بعض الاخوه في طنطا ثم ذهبنا الى المنصوره وعدنا في اخر الليل يعني مشينا المنصوره ربما الساعه تقريبا 9 ليلا او ال10 ليلا في نصف الليل وفي طريق زراعي ومع ذلك يعني الناس قليل الذين يطرقونه وكان الوضع امنا تماما ونحن في سياره عاديه يعني ليس في سياره معنى حرس سياره عاديه هنا نمشي في الطريق ما في اي مشكله والناس الباعه يقفون في الطرق نحوه ف اعني اننا لا ينبغي ايضا ان نخوف الناس ونقول البلد غير امن انتبهوا لا تاتوا اليه كلب الا انا امشي ايضا في شوارع القاهره اليومين وانا بغترتي وبثيابي ومعروف ان هذا يعني خليجي او سعودي وبعد ذلك لم يعتدي احد ولم ياتي احد يعني يعني ربما يعتدي على مالي او يعتدي على نفسي او او نحو ذلك ومعي بعض الاخوه ايضا يتنقلون ولا حصل شيء فانا اقول بلد امن بحمد الله سواء في القاهره او حتى في خارج القاهره وما ف... كان وقع بعد الثوره هذا امر طبيعي يا اخي ما وقع بعد الثوره كما يقع حريق والناس يستغلوا بعضهم الحريقه في السرقه مثلا او يقع حادث لمجموعه من الناس بعض الناس بدل ما ياتي ينقذ الجرحى ينزع ساعاته واقلامه ومجولاته ويسرقها طبيعي ان يوجد مثل هؤلاء لكن هي مرحله تمر بكل البلدان وانتهت ولو نظرت يا اخي في بعض الثورات الثوره الفرنسيه مثلا انظر كم استمرت وكم قتل فيها من اقوياء ثوره دمويه اي ثوره دمويه ومع ذلك مصر يعني لا يلتفت الى هذا فيها فانا اعني ايضا نحن يعني لا ينبغي ان نعطي الموضوع اكبر من حجمه انا انا ارى حقيقه وانا يعني مثل ما يقال خارج البيت والذي في خارج البيت يرى اكثر مما يرى الذي داخل. في داخله يعني ارى البلد امنا مطمئنا ارى اهله في الفه في محبه في تعايش في, في تعايش فيما بينهم ارى الطرقات امنه الدكاكين ما شاء الله وضعها عادي ارى الاسعار عاديه الى الان يعني انا اتي مصر كثيرا يعني نشتري كما كنا سابقا الى اليوم نشتري بنفس بنفس آه. القيمه فالامر يعني ليس ان شاء الله تعالى يعني من الداخل فقط يعني نحن من نروج لانفسنا اشياء غير موجوده والله انا اكاد اجزم بهذا لان يعني بعض الاخوه لما وصف لي الوضع يبدو انه متاثر ببعض وسائل الاعلام التي تريد ان تظهر هذا عن مصر بحيث كانها تقول للتجار انتبه ولا تستثمروا في هذا البلد فانه مضطرب يا ايها السياح لا تاتوا الى مصر فانها مضطربه يا ايها هذه مشكله هل تصدق يعني انا قبل امس جلست مع معالي السفير وفاته الله سفيرنا الدكتور احمد القطان فكان يقول لي يتكلم عن زيارات المصريين وزيارات السعوديين فكان يقول في عام 2012 فقط يعني السفاره صرفت مليون تاشيره عمره هذه تاشيرات عمره مليون فضلا عن تاشيره زياره تاشيره عمل وغير ذلك اذا وجود المصريين دخولهم المملكه كثير وايضا كان السعوديون يعني من من قبل الثوره والان بداوا يعودون الى هذا العدد كان يا اخياتي لمصر مليونين تمام يعني ياتون سياحا طوال السنه في في اوقات متفاوته بعضهم ياتي مكررا يعني لكن المقصود انه يعني مما يعني هناك مليونين دخول للدخول للسعوديين فضلا عن الخليجيين فضلا عن غيرهم فانا اعني اننا لا ينبغي ان نكثر الكلام عن البلد غير امن البلد مضطرب طيب ثم نمنع هؤلاء من المجيء ويذهبون الى اوروبا انا اقول حقيقه فيما رايته انا في مصر يعني انا جئتها الان جئتها قبل اشهر ايام الثوره كنت موجودا فيها لانها كانت في وقت معرض الكتاب وكنت جئت لاجل معرض الكتاب ووقعت الثوره في ذلك الوقت وكنت موجودا يعني فانا اقصد البلد الان امن تماما ها نحن نمشي في الطرقات نسافر ما بين بلده الى بلده بكل امن ندخل المطاعم ونحن يعني امنون ندخل الان الاسواق نشتري ما نريد يعني لا الاحظ ابدا يا اخي يعني ان ان المصريين تغير امنهم او تغيرت معيشتهم من قبل الثوره او من بعدها ولله الحمد انهم يزدادون خيرا باذن الله فضلت الدكتور كيف ترى وصول الاسلاميين الى سده الحكم في مصر والله يا اخي لا اكتمك انا ذكرت لك ان الامور السياسيه لا, لا, لا وقتي يضيق حقيقه عن عن النظر فيها وقراءه انت تنأى بنفسك عن السياسه لا ليس ليس انا اب بنفسي انا استطيع اتكلم في السياسه ما, ما عندي مشكله آه. لكنني اشتغالي هو بالعلم الشرعي والخطابه آه. وغيره الذي سيتكلم في السياسه يعني لا بد ان يحيط بالموضوع يقرا تقارير يتابع اخبار يصرف يوميا ساعتين ثلاثه يتابع الاخبار انا لا استطيع ذلك وبالتالي انا اصرف يومين في قراءه الكتب والرد على الفتاوى ونحو ذلك لكنني اسال الله تعالى لهم التوفيق واسال الله ان يسددهم وان يحفظهم وان ينفع بهم وانا افرح بكل حكم عادل ينزل على بلد يعطي الناس حقوقهم ويعني يؤدون اليه حقه وهذا بلا شك سر كل الناس اليس هذه كلمه حجه الاسلام الامام محمد بن تيميه عندما يقول ان الله يقيم الدوله العادله الكافره ولا يقيم الدوله الظالمه المسلمه نعم صحيح ليس من كلمات صحيح. حق بله الشيخ الاسلام رحمه الله علينا بان الظلم يعني هو مؤذل بزوال الدول تمام نعم. يعني اذا طالما دكتور في حق سنه من المتيمين بالامام احمد بن حنبل ما بنكيج. شاء الله عليك الله يحفظك دكتور خطبه الجمعه القادمه في مسجد عمر عمر بن العاص فحوها سيكون عن ماذا والله يا اخي انا لا اريد ان احرق الفيلم مثل ما يعني يعني مش يعني عايز تجيب لنا من الكنترول يعني طب خلاص طب طيب يعني مش لن الله يحفظكم جميعا يا رب الفقر والتوحيد والملل والنحل آه. الان هل اصبحنا الان يعني انا بان سيادتك بتتكلم عن الملل والنحل والفرق في الاونه الاخيره اصبح هذا سني وهذا شيعي لماذا زادت في الاونه الاخيره زادت بسبب وجود القنوات الفضائيه التي بدات تظهر مثل ذلك يعني وبدا يتجرأ بعض الناس على الوقيعه في القران الوقيعه في امنا عائشه رضي الله عنها الوقيعه في صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم او الوقيعه في اهل البيت الطاهرين ويتنقصهم ويدعي لهم ما يدعي عليهم ما ليس لهم وبالتالي لما بدا يظهر مثل ذلك بكل صراحه احيانا وبكل جرئه احتاج الاخرون ان يردوا على مثل هذا القول وظهر عند الناس مثل هذا التقسيم والا فانا ادعو دائما الى ان يجتمع الناس تحت رايتي لا اله الا الله تحت رايه تعظيم القران تحت رايه تعظيم ال البيت تحت رايه تعظيم الصحابه الكرام تعظيم امهات المؤمنين تعظيم صفات الله جل وعلا وتوحيده بها سبحانه وتعالى وان لا تنسب صفات الله تعالى الى المخلوقين وان لا يرفع احد من المخلوقين فوق منزلته لا يجوز ان يستغيث عند الكربه بغير الله ولا يجوز ان يستعان بغير الله لا يجوز ان يطاف على قبر ان يتمسح بقبر ان يبنى عليه ضريحا لو اجتمعت الامه يا اخي على هذا و صف التوحيدها فعلا وصار الناس عبادتهم لله جل وعلا وحده لا شريك له ولم يصرفوا شيء من انواع العبوديه لغير الله فليبشروا عند ذلك بالنصر فضلت الامام هل اصبحنا الان نستجدل هوامش بعد ان كان مطلبنا الاصل المتون ما ما ده تعني بهذا هل هل الان احنا بنرجو القليل الان عندما كنا نريد كنا نريد وحده عربيه وكنا نريد وحده اسلاميه الان كل ما نريده هي نثره سوريا هي نثره كذا يعني لماذا تشرزمنا الى هذا الحد والله يا اخي هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا ينزع عن الله المهابه من قلوب عدوكم منكم يبدا الانسان مثل الطاغيه بشار يقتل في الشعب السوري ويقول من سيردني تمام يقول من سيردني ومن امن العقوبه سال ادب هل سنحاسب عما يفعل بلا شك. هل سنحاسب بلا شك يا اخي ماذا حقيقي. ماذا بايدينا كل من كان يستطيع ان يصنع شيئا لاخوتنا في سوريا وان يقدم لهم شيئا من مال او عتاد او قرار دولي او اعانه باي انواع الاعانه وقصر في ذلك فان الله تعالى سيساله يوم القيامه عن ذلك والله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى مقدره كل انسان وسوف يسال الله سبحانه وتعالى عنها لن يسال الله جل وعلا يوم القيامه يعني الـ الـ كما قال الله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج لن يسال الاعمى لماذا لم تخرج القتان ولا ولا الاعرج لماذا لم تخرج الجهاد لان الله تعالى يعلم جل وعلا انه لا يستطيع فهو اعمى فاذا كان الانسان فقيرا لن يسالوه الله لماذا لم تدعم اخوتك اخوانك في سوريا اذا كان الانسان لا يملك قرارا سياسيا لن يسالوه عن ذلك لكن من كان يستطيع ان يصنع شيئا فانه مطالب بذلك الله جل وعلا سوف يحاسبه ويسال عن كل قطره دم تسيل هناك فضيله الاستاذ الدكتور العريفي دائما وابدا مستر ختان هو دعاء نريد ان نؤمن وراءك ويؤمن الملايين وراءك ممن يشاهدوننا الله يحفظكم بارك الله فيكم اسال الله سبحانه وتعالى بما انه وكرمه اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي ويا قيوم يا رب العالمين اللهم يا من عزف ارتفع ودل كل شيء انه هو خضع الحمد لله الكريم الوهاب الحمد لله الغفور التواب الحمد لله الهادي الى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصائب الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر فما ساله سائل فحاب يسمع جهر القول وخفي الخطاب اخذ بنا واصي جميع الدوائر اللهم لك الحمد بكل نعمه انعمتها ولك الحمد بكل مصيبه كشفتها ولك الحمد بكل عوره سترتها لك الحمد بكل مال رزقته ولك الحمد بكل ولد اصلحته ولك الحمد بكل ذنب غفرته ولك الحمد بكل عمل تقبلته لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم يا حي يا قيوم يا من عز فرتفع ودل كل شيء انه خضع اللهم يا من يعلم السرائر والضماير يا من هو اول واخر وباطن وظاهر اللهم يا من في السماء ملكه وفي الارض عظمته وفي البحر قدرته وبالعذاب سطوته اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اله الا الله الواحد الاحد اللهم عز جاهرك وجلت نارك وتقدست اسمك ولا اله غيرك وجهك اعظم الوجوه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك اعظم العطايا واغناها اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا من قلت ادعوني استجب لكم ها نحن نرفع اليك كف الضراعه يا حي يا قيوم لا تردنا اللهم اني اسالك لجميع بلداننا عامه ولبلاد مصر خاصة ان تؤمن ديارها اللهم امن مصر واهلها اللهم امن مصر واهلها اللهم امن مصر واهلها اللهم صب عليهم الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم الف قلوبهم اللهم الف قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ادر رزقهم اللهم بارك لهم في ارضهم اللهم انبت لهم الزرع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 ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم وأغني فقيرهم وأصلح ذات بينهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ووفق لات أمرها لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى اللهم ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك وسائر ولاتنا في كل البلدان يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا في كل بلداننا اللهم اجمع كلمتنا وانصرنا نصرا مؤزرا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم ارحم موتاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم رحمتك بهم يا رب العالمين اللهم رحمتك بهم يا رب العالمين اللهم رحمتك باطفال الرضع وبالمشايخ ركع اللهم ارحماك ببكاء الباكي اللهم ارحماك بفتيات وطفسان يا رب العالمين اللهم انزل عليهم نصرك يا حي يا قيوم اللهم ايدهم بتايدك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المضطره في سوريا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم صل وسلم. وسلم على عبدك ورسولك